الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تلازعتم في شيء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 إلى الطاهوت وقد, وقد أمروا أن يذكروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول المنافقين رايت المنافقين يصدون عن تصدون فكيف اذا اضبتهم مصيبه بما قدمت ايديهم بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان أردنا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأحرق عنهم, فأحرق عنهم وعرهم وقل لهم في أنفسهم قولا علم ان قسم جاء الله جاء وكاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا لوجد الله توابا ورحيما ولو ان بالظلم انفسهم يا وكف استغفر الله واستغفر لهم والرسول جاء وكف الله واستغفر لهم والرسول ووجد الله دوابا رحيما فلا وربك لا ي فَتَحَكَّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ لا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ او صلح بين قوم محروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نكتب له عظيما ومن يشاقق الرسول من تبيل له الهدى ويتبئ غير سبيل المؤمنين ويتبئ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونخله جهنم ونخله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إذا ثوى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وَقالَا ل َّخِدًا مِن عبَادِكَلََصبًَا مَثضَاب وَلَعُ بِل النَّم وَلَعْمَنّ النَّهُم وَلَآورَدَّهُم وَلَآمَُّمُمْ فَلَا يُبَتْتِكُ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ قَلْبَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ومن عمل الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل